قلبي <صويق> ينادي يا رب يا ربي صحيح نادي يا رب ربي ربي ربي ربي, ربي, يا ربي ربي يا ربي يا ربي ربي ربي ربي يا ربي يا ربي أنت عوني انت أصني أنت غوثي أنت املي لست أرجو غير أني في قيامة أنت رفيق أنت أمني لست أرجو غير أني في القيامة ففي القيامة جو سلام في مدام جنات عدنى ففي القيامة جو يا غافر الذنب انت غفر يا مسدل الستر انت ستر يا غافر الذنب انت, أنت من انت ادي كيف احنا قلبي يونا ديا صا على يا قلبي ربي يا ربي